ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفوا ولو شاء يَتَجَادَلُونَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقُولُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ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 قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاروت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق على انفصام والله سميع عليم